فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَجْنُ يَوْمَ إِذِينِ الْحَقُّ فَمَنْثَقُلَتْ مَوَاجِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما مطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وعليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم مع عند كل مسجد وكونوا اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينت الله التي اخرج لعباده مِنَ من الرزق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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس نار كلما دخلت لعنت تَا إذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفًا وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما بعد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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا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 لَا يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغى على العرف ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوب مسخرات بأمره ألا له الخلق ما تبارك الله رب العالمين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 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بِشَرَمٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا شُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ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 قال الملأ من قومه إن لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلال ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا بنعلكم ترحمون فكذبوه فأجئناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ تقول قال الملأ الذين كفرو من قومه إن لنراك في سفاهة وإن لن ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين وuballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasiih ameen a'ajibtum an ja'a'nukum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 فَاتِنَا بِمَا تَعِبُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ مَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ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 قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشوها ولا تمشوها بشوء فيأخذكم عذاب أليم.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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسد في الأرض ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم تؤمنون وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغُونَ هَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَشْعَنَ قَوْم مِن كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَظَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس السائبان الضرا من الشراء فأخذناهم فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون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 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول عن الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 فَبَطَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذَنَ لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستوعثون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 إنها هؤلاء متبر ما هم فيه مباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهم فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 ما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك أتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني على الناس برسالاتي وبكلامي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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وَلَمَّا شَقَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضبان أسفًا قَالَ بِئْسَ مَا مِنْ بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس يخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وَآمَنُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وَلَمَّا سَكَتَ عَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فأوفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون، فقد طاعناهم ثنتين عشرة أسباط أمما، وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر.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 فقولوا حِطَّتُوا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نُوَفِّرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 فإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُعَرَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَأُسْرٌ رَحِيمٌ نَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَنَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالشَّيَآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فالدار الآخرة خير للذين يتقون، أ فلا تعقلون؟ بل الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إن لا نضيع أجر المصلحين. فإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَينَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَامِلِينَ وَلَوْ شِئْنَا دَرَفَ عَلَيْهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ مَتَبَعَهُ وَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون قد ذرأنا لجهنم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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مذر الذين يرحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 لا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون فإن تدعهم إلى الهدا لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون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 أم لهم آذان يسبعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا فَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمدوا لهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها